بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ورساءا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي كَسَعَنُوا بِهِ وَالْأَضْحَامَ إِنَّ اللَّهَ مَكَانَ عَلِيٍّ رَقِيباً وَأَكِلَ يَكَانَ أَمْرَهُ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْحَبِيبَ بِالصَّيْلِ ولا تأثنوا أموالكم إلا أموالكم إنه كان قلبا كبيرا وإن خفتم لا تقفقوا في بيتاما فانكحوا ما طاب لكم من النشاء مثلا فإن خدتم ألا تحذلوك واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أجنى ألا تعودوا وآت النشاء من نشله فإن طبن لكم شيء منه نفسا فكنوه بنيئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أبوالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم بها وارزقوهم وَأَذِنُوا فِيهَا وَالسُّوم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَسْتَ يَتَنَاهَى حَسَنًا إِذَا بَلَغَكَ أَفَأَنْتَ أَن تَسْمَعَ مِنْهُمْ رَشَدًا فَسَدَّعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ أن اسْمُهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَضَلَالٌ قُلْ إِن كَانَ لَوَنًا إِنَّ فإذا يُبْدِئُ إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَإِن كَانَ طَيْرًا للزجال مصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء مصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل لهم أو كهر مصيبا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا يَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكْتُم مَّكَانَهُم خَلْفًا بِذِلَّةٍ رَّضِيَ اللَّهُ بِهِمْ وَكَانُوا فَلْيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُؤْثِقُهُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِمْ للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساءا فوقت نتيه فلهم نكنها ما ترى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فَرِثَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَارِثُهُ أُمُّهُ فَالْأَخٌ لَهُ مِنَ النُّصْبِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَرِثُونَ مِيلُثُ مِنْ دُونِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيهَا أَهْلُهُ آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم مسعى فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ولكم نفس ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَنَكُنَّ مُرْضِعُونَ مِمَّا شَرِبَتْ مِنْ دُحُوقِ يَقِيٍّ يُصِلُ بِهَا أَوْزَينِ وَلَهُنَّ الرُّضُعُ مِمَّا شَرِبْتُنَّ إِلَّا مَنْ يُفْطَلُ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُمُ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن دَارٍ وَأَصِيْلٍ تُصُونُ بِهَا أَهْلَكُمُ الْغَدِيرِ وَإِن كَانَ ذُو يَرِثَةٍو فَلَهُ سُلَثُ سَلامَةٍ أَوْ امْرَأَتُهُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السلس من بعد وصية يرسى بها أو بيل غير مبار رصية من الله والله علم فليم تلك حجود الله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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِي يَأْتِينَا الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْجُرُوطِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا لِلْقَمَّ فَأَذُوهُمَا فَإِن كَذَّبُوا وَأَصْمَحُوا فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَوَاءً بِالرَّحِيمِ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ حِينَ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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين ينوتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كفها ولا تعذلهم ما لتذهبوا ببعض ما أسيفهمهن إلا إلا أن يأتين بفاكهة مبينة واعشرهم بالحرور فان كرهتم مرنا عسى ان تكرهوا شيئا فعه الله يكرهه شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِئْدَانًا فَانْظُرُوا إِن كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُم مِثْلَهُ فَلاَ تَظْلِمُوا وَآتُوا إِحْدَاهُم مِثْلَهُ قُرًى تَتَّقُونَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأفض له وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذ منكم مثال غريب ولا تنجح ما لك هذا من النساء إلا ما قضى له إن كان فاحشة ومقتر وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأقواتكم وعماتكم وصالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّا فِي أَرْضَعْمَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّا فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن, وأن تجمعوا بين الأخسين إلا ما قد سلفت إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحْمَانٍ رَحِيمٍ وَالْحَفْلَةَ مَنِ اسْتَجَابَ إِلَّا مَا لَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي جَبَلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَعَ رَأْسَ أَدَارِكُمْ أَن تَدْجَوُوا بِأَبْوَاءِكُمْ مُصِلِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَشْكَمْتَعْتُلْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَلْهُمْنَ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ لِكُمْ إِمَّا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ قَوْلٍ أَيِّ يَجِحَ الْمُصْلَفِ الْمُؤْمِنَاتِ كَمَن مَلَكَتْ خِلَالَكُمْ فَتَجَاهِهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ذلتي بإذن نبي ابن اهلهم بالمعروف حضورهم ذل غير مسافحات ولا متفدا في فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِتَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمَّ نِصْتُمَا عَلَى الْمَحْصَلَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَمَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَقُرٌ رَحِيمٌ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 إلا أن تكون تجارا أن ترضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وَمَيَّس عَلَدَ بِعُدْوَانٍ وَبُلْمَةَ سَوْفَ نُصْرِيهِ لَا رَادٌ وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتلك الكبار ما تنهون عنه نكسب عنكم سيئاتكم ونبخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لِكُلِّ جَالِلٍ نَصِيبٌ مِمَّا اسْتَسْبَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اسْتَسْبَ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلٍ نَوَابٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 الصالحات خالدات آفرات للغيب بما حفر الله والذي تخافون رسولهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تدروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خدتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إسلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا واعبود الله ولا تشرك به شيئاً وبالوالدين احسنوا وَبِالْبُطْبَةِ وَالْيَكَمَةِ وَالْمَسَانِينِ وَالْجَارِبِ الْحُبَّةِ وَالْجَارِبِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَرْدِ وَالصَّاحِبِ الْجَرْدِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلَفَةَ قُرَىءٍ الَّذينَ يَدْخُلونَ وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَسْمُونَ مَا أَنَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ طَبْلِهِ وَأَعْتَجُنَا لِلْكَافِرِينَ عَدَبًا مُهِينًا والذي لا ينطق أنواعهم ريا أنماش ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما يأكل الشيطان له قرين فساق قرين وماذا علينا لو آمنوا بالله واليوم الآخر وآتكم ما رزقه الله وكان الله بما ليما إِنَّ اللَّهَ لا يُغْفِرُ مِسْقَانَ ذَرَّهَا وَإِنْ تَسْتَحْثِ مَن يَضَاعّهَا وَيَأْكُلِ الَّذِينَ هُمْ أَجْرًا لَّعِينًا فَتَأْتِي إِذَا جِئْنَا مِنكُم لِأُمَّتِكُمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِعَلَاهَا أُولَٰئِكَ شَهِيدًا يومئذ يود النبي لكفروا وعصروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يختمون الله حبيثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مضاءوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطة أَوْجَادَ رَحِمٌ مِنْ ثَمَنِ الْغَائِقِ أَوْ لَا مَنْ سَأَلُ مُنْثَاءَ فَلَمْ تَجِدُوهُ مَا كَرَمْتَجِدُوهُ مَا سَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا فَنَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَهْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحكفون الكلمة عن مواضعهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لينا بألف نفهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن إلى علم الله وبعض كفرين فلا يثنون إلا قلا يا أيها الذين آمنوا بالكتاب آمنوا بما نزل لا نصدق لما معتم من قد من قبل أن نطنس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعما أصحاب السد وكان أمر الله مفعولا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بل إلا هو ذكر من يشاء ولا يظلمون فزيلا قل بب كيف يسرون على الله الكذب وكفى به إثما مبيناً. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُرْسِلُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالصَّلَاةِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى لِلَّذِينَ كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمَنُوا سَبِيلًا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 وَاَشَادَ بِجَنَّتِنَا مَثَايِرَا اِلاَّ الَّذِينَ تَفَرَّرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ النَّارَ فَسَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ دَكَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذِيقُوا الْعَذَابَ إن الله كان عزيزاً فجلاً واللذين آمنوا وعملوا الصالحات فلن دخلهم جنات فلن دخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والعالم فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعن ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أقيروا الله وأقيروا الرسول وأذن الأمر منكم فان كان لا تحكم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تسلمون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن متاولا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 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَيَحْدَعَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صدوداً أَكِيفَ إِذَا أَوَّضَتْهُمْ مُسْيَدَةٌ لِّلَّهِ فَجَمَتْ أَيْدِهِمْ تُمْجَاءُ كَيَحْرِفُ لَدِ اللَّهِ تُمْجَاءُ كَيَحْرِفُ لَدِ اللَّهِ الْأَرْضَ إن إِلَّا أَنَا وَسُبْحَانَ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرق عنهم وعظهم فأعرق عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا لرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله سوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وَلَنَا لَا يَجِدُوا فِيهِ إِلَّا حَسْرَةً مِّن لَّقَطِ وَيُسْلِمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أنا كتبنا عليهم أَنَّ كَسَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنقُصُلُوا أَن تُفْسَحُم أَوْ يُخْرَجُوا مِن دِيَارِهِم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به لكان خير لهم وأشجَّس بيتاً وإذا لأتهم إلا ذنّاً جرا عظيماً ولما بينهم سراق مستقيمٌ ولي يطع الله ورسوله أولئك من الذين آمنوا الله, الله عليهم من الذين آمنوا الله عليهم من النبّيّين والسّيدّين والصالحين وحث أولئك رقيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تباك أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَطَّغَى أَمَّا فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذًا أَتْمَعُهُ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ مَا كُنَّا لَنَتَوَقَّعُهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاذَا يا ليتني لي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة السنية بالآفرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقفل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَا رَقَمَ لَا فِي قَافِرُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُصْطَفَى خِلًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك مصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين سفروا يقاتلون في سبيل الصاروة فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم ففوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمَّا كُفِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَرْشَوْنَا مَاتَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَذَبْتَ عَلَيْنَا الْكِتَابِ لَوْلَا أَخْفَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قل متاع السنة قليل والآخرة حير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يجردكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا مِنْ عَذَابِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۖ تَنَادَىٰ إِلَىٰ لَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ حَدِيثَهَا ما أصابك من حسنة سنت الله وما أصابك من شيئة سنت من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وتفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطام الله ومن يطع الرسول فقد أطام الله وَإِنْ تَوَلَّ وَلَا فَأْسَنَّكَ عَلَيْهِمْ فَسَيُنْغِضُونَ وَيَقُولُونَ قَاعَةٌ فَإِذَا جَرَسُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْنَكَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُبَيِّتُونَ فأعرق عنهم وتوسل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتجدرون القرآن ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا قبل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل بسبيل الله لا تتلف إلا نفسك وحرِّغ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنفيلا من يشع شفاعة حسنتين يكله نصيد منها ولم يشفع شفاعة لي انتهي يحل يوم فل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حجي تر بسحل يفي فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا اللهم لا اله الا انت لا اله الا انت الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ بَلْ كَثُرُوا أَثَرِيًا أَسُرِيدُونَ أَن تَهْزِمُوا الَّذِينَ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ له سَبِيلًا وَأَذْجُلَكَ فَرُو لَكَ مَا كَرُو فَتَكُولُ الشَّرَّ فَلَا تَسْتَخْدُمْنَمْ أُولِيَاءَ أَحَدَّا يُهَاجُرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا سَوَلُوا فَكَذُو هُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ ولا تستخد منهم ول يوم ولا نصر إلا الذين يسلون إلى قوم ذين ثم بينهم متى أوجاؤكم حفر الصدورهم أوجاؤكم حفر الصدورهم أي يقاتلونهم أو يقاتلون قومهم وَأَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَبَيَّنَ لَهُمْ وَلَكِنْ لِيُصِيبَهُمُ الْخَوْفُ مِمَّا لَا يَشْعُرُونَ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْخَوْفُ إِلَيْهِمُ السَّلَم فَمَا بَدَّلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَكْثَرَهُمْ يُنَافِقُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ كلما رزوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقسموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وَجِيءَتْ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ نَادُوا إِلَهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتُحْرِرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ غَيْرِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَتِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِمْ فَتِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَفْسَد مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَابِلَةٌ بِهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعَمَهُ وَأَعْجَلَهُ عَلَى الْمَرْضِ مَا يا ايها الذين امنوا اذا خرجتم في سبيل الله فكدينوا فكدينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام نفسامنا تتبعون عرق الايات الدنيا فعند الله مغالب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون صديرا لا يستعد قاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموابهم وأمسهم على القاعدين درجة وقلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة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 لا يستطيعون حين سووا لا يهتدون سبيله فأولئك عصى الله أيه و عنهم وكان الله عفوا غفورا و مين هاجد تبير الله هاجد في الأرض مرا كبيرا و وَمَن يُهَاجِرْ مِنْ دَارِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ أُبِدَّ بِهِ خَيْرًا يَرْفَعْ لَهُ اللَّهُ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ وَإِذَا غَاضُبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَبْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَن تَسْتَمْعُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَبْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَن تَسْتَمْعُونَ أَيْ الَّذِينَ تَفَرُونَ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ أَدْوَانٌ مُبِينَةٌ وإذا انتسبين ترقمت لهم مسررات فالتقم ضائعه منهم معك فالتقم ضائعه منهم معك وياخذوا اسلحتهم اِذَا سَجَدُوا فَيَقُولُونَ وَرَائِهِمْ وَالْكَافِصَاتُ فَتْكَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا كَالَّذِي يُصَلُّ مَعَ وَالَّذِي يَأْخُذُ حِزْبَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَقْتُلُونَ عَلَى أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَنِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيثَاقًا وَاحِدًا ولا جناح عليكم إن كان بكم أدا من مطر أو كنتم مضاء تضعوا أسلحتكم واخذوا حجركم إن الله أعز للكاترين عذابا مهينا فَإِذَا طَبِيتُم الصَّلَاةَ فَاجْتَرِ اللَّهِ قِيَامَهُ وَقُرُودُهُ وَعَلَى ذُلُو بِكُمْ فَإِذَا طُمَأَنَّتُمْ فَأَقِيلُ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُلْمِنِ مَا كَادَ مَوْقُوتَهُ وَلَا تَهْلُكُ بِتِرَاعِ الْقَوْمِ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 عليك الكتاب بالحق لصحو ما بين الناس بما أرَى الله ولا تقل للخائنة خصماً واصطفئ الله إن الله كان غفور الرحيم ولا تجادل عن الذين يحسنون آخذهم إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَالً أَبِيلاً يَسْتَخْضُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْضُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَا هُمْ يَجْبِي بِيَتُونَ مَا لَا يَضْغَامٌ الْقَوْلُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُ لَمُحِيطٌ هؤلاء جادركم عنهم في الحياة في الدنيا فلن يجابر الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَن يُضْلِلَّ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَإِنَّمَا يَسْتَغْفِرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَسْتَغْفِرِ الذُّنُوبَ أَثَمَ أَوْ إثْمًا ثُمَّ يُمِدَّ بِرِيَاضٍ قَدِ احْتَمَلَ قَدِ احْتَمَلَ بِسَالَهُ وَإِثْمًا مِن نُّذُنَات وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُم مَطَأٌ مِنْهُمْ أَيُّ نُذُبُ وَلَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْتُسَهُمْ وَمَا يَخُضُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَنْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كثير منك نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النار ومن يفعل ذلك بفغاء مرضات إلهي فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقش الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى ورسله جهنم وتابت مصيرا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 إِيَذْ يَدْعُونَ لِجُنْدِهِمْ إِلَّا إِلَٰهَنَا هُوَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَ رَبَّنَا وَقَالُوا اتَّخَذَ فَتًى مِن, من عِبَادِهِ نَصِيبًا مِّنْهُ وَلَا أُذِنَ لَهُمْ وَلَا أُمِرُوا لِيَذُنَّهُمْ وَلَأَمْرُنَّهُمْ فَلَيَبْتُلُنَّ مَا ولا أَذَانَ فَلَيُغَيِّرُنَّ مَا اللَّهُ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمهنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قاعدين فيها أبداً وأعبد الله حقا ومن أصدق من الله الرّوازيين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله غديا ولا نصرا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ من ذَكَر الْأَوْلَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَاءَ إِذَا دُخُولُونَ الجَنَّةِ وَلَا يُجْنَبُونَ نَفِرَاتٍ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِن مَن أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُصِيبٌ واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكذل شيء محيطا ويستفسرنك في النساء قُلِ ٱللَّهُ نَاصِرُكُمْ فِيهِمْ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ الكتاب فِي ٱلْكِتَٰبِ فِيهِ يَتَمَنَّىٰ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ أَلَّا يُؤْتَوُا۟ هُدًى ۖ قُلْ ٱلَّذِى أَنزَلَهُۥ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ والمستضعفين من الغلدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلون من خير فإن الله كان بي على ما وإني خافت من بعدها مشوزا أو إعراضا فلا أعلم ما فلا جناح عليهما أن يسلح بينهما صلحا والصلف خير وأحضر في الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ وَتَخَافُونَ أَن لَّا يُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَحْبِطُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا إِلَىٰ فِتْنَتِهِ فَتَضِلُّوا وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَوَرَّ قَا يَظُنُّ اللَّهُ كُلَّ مَنْ مِن سَاعِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا وَأَيَّ لِلَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ولقد وَصَيَّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْهُ قَبْلِكُمْ وَإِيَالُمْ أَنْتَفُو اللَّهُ وَإِلَّا كَسُرُوا صِيْمًا الَّذِينَ بِالْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيدًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وتفى بالله وكيلا إن يشأ يسهدكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك صديرا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ إِنَّ يَعْنِي عَلَيْنَا الْأَوْقَصِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِنَا فَرَأَيْتَ التَّعَالَى أَتَعْتَدُونَ وَإِنْ سَنُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا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 وَمَن يَسْتُبِلَّ اللَّهِ وَمَن لَا يَكْفُرْهُ وَقُتِبْهُ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِن فِرينَ لَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ آمَنُوا مَن شَكَرُوا مَزْدَازَ سُورًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُخْزِنَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُخْزِنَهُمْ وَلَا أَنْ يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بِشِرْ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُم عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيرتبون عندهم العزة فإن العزة لله جريعا وَقَدَّرَ الزَّرْعَ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ أَلَمْ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أَلَمْ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُصَدُّرُهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جريعا الذين يترضقون بكم فإن كان لكم فكس من الله قالوا ألم لكم معكم وَاِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيرٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَيْسَ يَجْعَلُ اللَّهُ بِالْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ان المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه لم يقاموا كما يقامون فسلا يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مجددين بين ذلك لا إله أولئك ولا إله أولئك ومن يحبب الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الكاسبين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ جَاهَدُوا وَأَلْحَمُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شفرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَسْعَوْا عَنِ السُّوءِ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا إن الذين يسهروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونسهر ببعض ويريدون أن يستخدوا بين ذلك سبيلا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 ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ لِلنَّصَبِ مَا جَاءَ اسْمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَصَوْا عَلَى ذَلِكَ فَأَخَذْنَا مُوسَى ثُمَّ قَالَمُ نُبِيًّا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ الْمَصُورَ بِإِيكَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم نيتاقا غريضا فبما نقضهم نيتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلق ذَلِكَ قَبَعَ اللَّهُ وَعَلَيْنَا بِكُفْرِهِمْ طَالُعِينَ إِلَّا قَلِيلًا وَفَتَرِيمَ قَوْلِهِمْ مَا لَمْ يَظْلِمْ بِهِ ثَمَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولًا اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وما صلبوه وَلَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ظَنٌّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ضَرَبَ عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وأخذهم الرجبا وقد نموا عنه وأسرهم أموال الناس بالباق وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الضاشطون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زمرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 الذلّه بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا الْسَّبِيلَ الَّذِي خَلَقَ الْبَلَّغَانَ مَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ تَكَرُوْوَ ظَلَمُ لَمْ يَكُن لَّهُ لِيَأْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقَ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَخَالِدٍ فِيهَا أَزْبَاءٌ وَكَانَ دَارِكَ عَلَى اللَّهِ الْحِيرَةَ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن كفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما النسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إلتهو خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أيهون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكافى لله وحده لن يستنفف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنفف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ طَلْبِهِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سَلَكُوا الْسَّبْرُ فَيُعَزِّضُهُمْ مَعَ ذَابِ فيعددهم عذابا أليما ولا نجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٌ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٌ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سْرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَ تَقُلِ اللَّهُ مُفْتِيْتُمْ فِي الْكَلَالَهُ إن مِّنْهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخٌ فَلَهَا الْإِسْمَاءُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ تَحِيَةً فَلَهُ مَثَلُ ثَالِثٍ مَّا وَإِنْ جَاءُوكَ أُخْرَى فَكَذِّبَالُوا وَإِسْلَاءُ أَوْ كَنَّ الذَّكَرِ مِثْلَ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ فضلُهُ وَمَا اللَّهُ بِصَاحِبِ شَيْءٍ نَاعِمٍ